وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى, وهدى ونوعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله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 عن ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 وَهُوَ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ